حسين حسين حسين حسين حسين حسين يا امير العمر حسين ملاك الفضرا حسين غريب المربى يا حسين يا حسين يا حسين هذيك ضابه احسج جن يا مظلوم من هذيك ضابه اطوف بحضرتك ملهوف اريد اشتم انترافك وعاين على الذهب اللي صف واقف كنا نشوفك صير يا مولا يا حبابك هلب كل من قصدني وجاي تنادي وسايل اخبابك هلب كل من قصدني وجاي تنادي وسايل اخبابك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين جد محز ما يروح تريد تشوف واليها عطشان يا ابو السجاد بس قبرك يرويها عطشان يا ابو السجاد بس قبرك يرويها تتحت التعب والوضى لك يا بنحاميها تحس بتربتك يا حسين تنسرن وضع بيها تحسب تربتك يا حسين تنسر الوضع بيه ملايين تجيك اسحوف ظنك انت تاعيه داختك العقول عداك حب ناسك يأذيه داختك العقول عداك حب ناسك يأذيه يأذي حسين أمير حسين طالب شين البغضك شين اللي عايش وياني نوى اليوم بيي نصير حبك هو غذايني نوى اليوم بيي نصير حبك هو غذايني اسمع شنب يا حسين شهر عاشور ربنا مصابك باقي ما ننساه اي حسين وحزاني مصابك باق ما ننسى يا حسين وحسان هي حسين ومصاب شعاره عالميانا يضل يصدح صداه الصوت بين الكون وركان يضل يصدح صداه الصوت بين الكون وركان يا حسين يا حسين يا حسين من يقضل شهر عاشور بنتعيش آلامه عيش الفاجعة يحسين كل آثار ظلامه عيش الفاجعة يحسين كل آثار ظلامه مبجوعين يا مولاي نعيش بحسرة أيامه أطفال وشباب وشيب كلها تصير خدامه خطفال وشباب وشيب كلها تصير خدامة وشح بسوادي الدار فوقت رفرف علامة كل الكون يحزن ليك يا ابن الحامي اسلامة كل الكون يحزن ليك يا ابن الحامي اسلامة حسين <تصفيق> أمير الأمراء يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نواسم الخدر زيانب بالاحزان ومآسي بتحيدر علي والمختار هديه بتحيدر علي الكرار والمبتار هاديها نقدم أغلى ما نملك لجل أرواح نبديها ننصب كل ما آتي منك شعاير باسم نحيها ننصب كل ما آتي منك شعاير باسم نحيها يا ابو السجاد لا هيهات ما ننسي راعيها وقعت الطفوف تظل ما ننسى مآسيه وقعت الطفوف تظل ما ننسى مآسيه يا حسين, يا حسين يا حسين يا حسين أختم والقلم رافض تقلي القصة ما خلصت مو حبر نزل منك دموع العين بيصفات مو حفر اللي زل منا دموع العين بيصفات لأن كل الحجية اليوم حس حروف ما وفت خجلان القواف تقول لم صابك فلا وصلت خجلان القواف تقول لم, فلا وصلت, القواف تقول لم فلا وصلت لو انفت وقعون تتبلك فلا وصلت اتمنى اني خليت اسمي بكل عالم الكتاب اتمنى اني خليت اسمي بكل عالم الكتاب حسين حسين حسين حسين حسين حسين Her son her son who sang والمونتاج طالب هاشم الياسري